بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر المسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد نتكلم نوم بإذن الله تعالى في مادة النحو العربي عن المشتق الثاني من المشتقات وهي صية المبالغة وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة المشتق الأولى هو اسم الفاعل وقلنا أن اسم الفاعل فاعل اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلاله على من قام بالفعل وقلنا ايضا ان اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم اي انه يرفع فاعل وينصب مفعولا به وقلنا ان الاعمال يقصد به ان يقوم اسم الفاعل مقام فعل أي أن الفعل إذا كان ينصب مفعولاً واحد فإن إسم الفعل ينصب مفعولاً واحد وإن كان الفعل ينصب مفعولين فإنه ينصب مفعولين وإن كان الفعل لازماً لا ينصب بل يرفع فعلاً فقط فإن إسم الفعل كذلك يعمل نفس العمل نتكلم لهما للritosстранين عن س rejecting فال Erfahrung وهي مثل إسم الفاعل في العمل وهي عبارة عن صياغ تدل على المبلغة والتكثير من الفعل أو هي صياغ تدل على ذات وقع منها الفعل بكثرة صياغ تدل على ذات وقع منها الفعل بكثرة أي أن شخصا أو أحدا قام بعمل ولكن من باب الكثرة من باب المبالغة مثلا لو أن رجل كذر مرة نقول أنه كاذب أما إن كذر عدة مرات فنقول أنه كذاب وكلمة كذاب صيغة مبالغة تدل على الكثرة تدل على الكثرة تمام ونعني بالكثرة أنه لم يجد مرة بل تعود الكذب وأكثر منه فسمي كذب كذابين ايضا اذا زرع الفلاح الحقل مره واحده نقول انه زارع اما اذا زرع الحقل عده مرات او مرات كثيره نقول انه زارع تمام لو ان رجلا كسب في التجاره مره واحده نقول انه كاسب فان كسب كثيرا وكثر كسبه فنقول انه كثائر وصيغه المبالغه الاصو انها كثيره وفيها اراء كثيره ولكن نكتفي بالمشهور منها هي خمس صيغ فعول وفعال ومنفعال وفعل وفاعل ولكن هناك صيغ كثيره ذكرها النحاة ولكن وان كانت جمشهوره مثل مثلا كلمه فاعل تستخدم بلاغات مشهوره ك... كان نقول مثلا الصديق تمام كلمه الصديق على وزن فاعل تمام وفاعل آه... تمام مثل هما زاء نقول هما زاء لو مزا مثلا آه... وهناك زيغ كثيره ولكن ليست او لم تشتر كما استعرضت الصيغ النوبلره سوف نتكلم عنها اليوم باذن الله تعالى فهذه الصيغ هي كلمات او صيغ دلت على ذات كثر من الفعل كثر منها انف صيغه الاولى عندنا اليوم باذن الله تعالى هي قولي فعال وفعال صيغه مبالغه تاتي من الافعال تدل على كثره اداء الشخص هذا الفعل قال نقول مثلا فلان قوال لاحظ أن اول حرف اصلي وثاني حرف مضاعف فقوال اصلها قال قال قلنا قوال كان الحرف الثاني حرفين ف أو الفاء اول حرف مفتوحه والعين مشدده فنقول فعال لو قلت فعال فقط لا يصلح لو قلت هذا رجل قوان لا تصلح ان نقول قوال وايضا حلف اي شخص كثير الحلف نقول فلان حلاف اي كثير الحلف فلو قلت حلاف لا تصلح لكن نقول حلاف اي كثير الحلف ايضا مشى اي يمشي كثيرا لاحظ اشياء مضاعفه مشاء ايضا مثلها اكال اكال الكاف مشدده مضاعفه وبالتالي هي على وزن فعائل ايضا من ناع مثل من بسام مثل ابتسام حماد مثل حمد جبار فتاك خفاق جذاب دفق فيوق سباق كذاب هدام وضاء بناء سفاح صبار همز كله على وزن فعلا طيب هل تصلح أن تأتي هذه الصياغ للمؤنث كأن أقول مثلا فتاكة أو خفاقة أو جذابة يصلح طبعا يصلح هذه الصياغة المذكر والمؤنث تمام؟ الصياغة الثانية لاحظ طبعا, طبعاً أن أول حرفين عن الأصل فلما يقول قوال أول وقال حلاف أول وحلف الحق أصلي هو القف برضو هي أصلي طيب عندنا بعد كده مفعال يعني عندي فعال وبعد تنسيغة مفعال ومفعال مثل مقدام ومقوال ومعطاء ومعوان ومخواف ومحجام ومحزار ومقدام أي كثير الإقدام ومقوال كثير القول ومعطاء كثير العطاء مأوان كثير اللوع ومخوّف كثير الخوف ومحجان كثير الاحجام ومحزار كثير الحذر لاحظ ان اول حرف زائد م زائده اول حرف م زائد تمام طيب صيغه ثالثه وهي صيغه فعول صيغه فعول مثل قولنا صبور وشكور غيور وكسول ودؤوب وكذوب وغفور ودود ورصول كله على وزن فعول لاحظ الفاء عليها فتحه فعول فنقول صبور شاكور غيور ك كسول د دؤوب يبقى اولا مفتوح ان التشكيل بيختلف خالص ممكن التشكيل دخلني في مشكله عندما تأتي بالكلمة تشبه فعولة لكن مثلا بدأت بكسرة أو بضمرة الصغر الرابعة فعيل وفعيل مثل بشير من كثير البشر ونذير من كثير الإنذار وخبير من كثير الخبرة وعليم من كثير العلم وقوي يمكن بعض ما يستطيعش قوي لكنها صحيحة قوي وذكي وغبي كله على وزن فعل طيب أيضا فعل فعل مثل حذر وفطن ويقر وعجل ووجل وجزع ولبق كلها صيغ مبالغ على وزن فعل هذه الصيغ وغيرها تدل على ذاته طاق منها الفعل بكسره هذه الصيغه قياسيه دون صيغه اخرى يعني سمعي او لم نشتاق كما قلنا مثل فاعل كانك تقول فلان سكر ككثير السكر او ضليل ككثير الظلام كانك قلنا مثلا عنتر بن قيس الملك الضليل ككثير اللي هي الظلام او سكيت ككثير السكون او ضليلين في الذول تمام وهكذا طيب ا صديق ايضا كدرس ومنها ايضا ميفعش ك مش عارف تمام كان نقول مثلا فلان مش هالحرب او مش هروح حرب تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن احد الصحابه عندما هرب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رضى النبي صلى الله عليه وسلم تم قال ارجع ف من رجع بيقات الاحدو وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الاخر يصرخ فقال صلى الله عليه وسلم كلمه جاده كان مس مسع وحرب نقمش على حرب, حرب إن وجده انه يسنده تمام فكلمه مشعل او مسعر هي تدل على اشعال الحرب او تسعير الحرب ايضا في على زي فعلى زي همز ولومز ايضا فاعول زي فاروق وغيره وكلها صيغه لمده اشتهار ولكنها تصح ان تكون صيغه امم طيب هل زاد ملغه احكام نعم زاد ملغه ا آه... تاتي دائما من الافعال القابله للتفاول لا تصاغ من ميت من مات مثلا او قتل لازم يكون فعل متفاول عليه متفاول يعني يزيد وينقص يزيد وينقص تمام طيب تظل ملغه ايضا فعال. الدلال على النسب, النسب الحرف مثل نجار و حدام و لبان و مقال و عطار يدل على مهنة, على إيه؟ مهنة. طيب. أيضا سيئة مبلغة تأتي من الفعل الثلاثي من أصل و نادرة ما تصبح من غير الثلاثي يعني كلمة مهطاء و من أعطاء و بشير من بشر و نذير من أندر تمام؟ هذه أشياء نذيرة ولكن أصل ان تاتي ان تاتي من الفعل افلس طيب اا صيغ المبالغه مثل اسم الفاعل تدل على تجدد اذا ده ده صدق لا, لا تصح احنا عندنا في مثلا في صفات الله عز وجل نقول الله عز وجل خبير او بصير هذه لا تسمى صفه مبالغه لا تسمى صفه مشبهه والفارق بين الصفه المشبهه وصفه المبالغه الصفه المبالغه متجدده متجدده في نوع من الايه التجدد يعني ممكن تحدث وممكن تتوقف وتتجدد مره اخرى اما صفات الله عز وجل فهي صفات ثابته الله معزه وجل دايما رحيم دايما غفور دايما ستير تمام دايما خبير دايما عليم في صفات ثابته ولا صفات البشر فيها تغير فيها تغير ذلك نقول ان صفه المبالغه هي تدل على التجدد تمام ولا يدل على الثبوت اما الثبوت فهو يسمى في اللغه العربيه يسمى الصفه المشبهه والصفات الثابته كما مثلا كطويل وقصير وثمين هذه صرت يعني ثابته في الشخص ملازمه له تمام ايضا صفات اللازوجل هي صفات ايضا ايه ثابته لا تتغير كانت صفات البشر ثابته نسميها الصفه س... نسميها صفه شباه وان كانت صفات اللازوجل فنسميها صفه شباه اما ان كانت متغيره فنسميها ايه سميها صفه مباذقه طيب ان صار مره تعمل نعم تعمل تعمل هذا تعمل عمل فعلا تعمل عمل ايه فعلا يعني لو جاءت صمره من فعل يرفع فاعل ترفع فاعل جد من فعل ينصب مفعول به مع الفعل تنصب مفعول به جد من فعل يرفع فاعل ينصب مفعول به ومفعول به ثاني ايضا تعمل مثل تمام هذه الصيغه تعمل بشروط كشروط اسم الفاعل تمام هذه الشروط اولا ان كانت هذه الصفات محلات بالقل فانها تعمل مطلقا وبلا شروط تعمل مطلقا وبلا شروط اما ان كانت خاليه من قال فيشترط فيها ان تدل على الحال او الاستقبال تدل على الحال او الاستقبال ولا تدل على المضيق معنى ذلك ان يعني لا توجد كلمه امس مثلا او البارحه او غيرها من الكلمات تدل على الحال فين دلت على الحال او الاستقبال تمام فيشترط فيها ايضا ان يسبقها استفهام اداه استفهام او يسبقها نافيه اداه نافي, نافي كما ولن ولا غيرها او مبتدا بتعرف هي خبر او ما اصله مبتدا كاسم كان او اسم ان تمام او مثلا المفعول به الاول لظن واخواتها كل ده يصلح ان يكون ايه يسبقها يبقى يسبقها مبتدا او ما كان اصله مبتدا طيب ايضا يسبقها موصوف بتعرف هي صفه تمام و هي نفسها تعرب حيل او تعرب منهذا تعرب حيل او تعرب ايه منهدر. طبعاً بهذا الشكل تطبق عليها الشروط فتبدأ في الاعمال اي انها تعمل عمل فعلات المبني للمعلوم فترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً بي او اكثر ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً بي او ايه او ايه اكثر طيب انشوف كده بعض الامثله ثم نستخرج صيغ المبالغه ونبين عملها ونبين ايضا اعرابها واعراب ما بعدها اولا يجب أن ندرك ان صيغه المبالغه هي كلمات او اسماء تعرب حسب موقعها في الجمله بس ممكن تنفع مبتدا او تنفع خبر تمام وتنفع اسم كان او اسم ان وتنفع كل اعراب اي اعراب تمام؟ فهي اسمية عادية أما كلامنا فهو عن أعمالها أو عن تأثيرها فيما بعدها وقلنا أن الأمال يقصد به أن نصيغ المبالغة تؤثر فيما بعدها كما يؤثر تماما الفعل فيما بعد دفتار فعلا تنصر من فرور به بعد تغفر الشرط في مثال الاول انت الشكور نعمه الله انت الشكور نعمه الله لو بحثنا عن اصله ملغى ان لديها كلمه ايه كلمه الشكور طيب الشكور على وزن فاعل شكور على وزن فاعل انت الشكور نعمه الله تمام طيب هذه الكلمه الشكور معرفه بال معرفه بال معنى هذا انها تعمل مطلقا وبلا شروط قلنا اذا كانت اسم الفاعل في صيغه مبالغه معرفه بال تعمل مطلقا وبلا شروط يعني بلا شروط يعني تحط كلمه همز يدل على حال على استقبال الانفيتيف شغال انت الشكور نعمة الله نعمة من الأول انت كما خلنا في الضمار في التأسيس ضمير مبني في محل رافع مبتدأ انت الشكور الشكور تعرف خبر من فعب الضمار يا أستاذ هو ينفع الخبر بمعرف بالأين يجيب البلاغة حاجة اسمها أسلوب القصر أسلوب القصر من أسلوب التوكيد ومن ضمن أدوات القصر تعريف طرفي الجمله اي ان مبتدا معرفه والخبر ايضا معرفه انا اقول انت الشكور نعمه الله طيب شكور على وزن فوع صيغه مبالغه طيب عايز اعرف ايه اعمالها وايه اعملها عشان تعرف ايه اعمالها نعتبرها الفعل شكر يعني الشكور دي اتعربت خبر وخلصنا طب انا كطالب علم عايز اعرف ازاي تعمل ازاي تعمل اعتبرها الفعل شكر وجرى الجمله شكر نعمه الله مين شكر هو شكر ايه نعمه يبقى مين اللي شكره هو اللي هو تعرف فاعل وشكر ايه نعمه ده منهم فولد طب اسم الجر هنا مفيش تمام يبقى انت الشكور نعمه الله شكور على وزن فعول صيغه مبالغه رفعت فعل تام بثبوت هو وصلت مفعول بكلمه ايه كلمه طب البعض يقول طب هو ده مين بالظبط انت ولا هو طبعا في اختلاف يعني المساله فيها اراء الدكتور عباس حسن اكثر من هو وافي طبعا رجل من اقوى الناس في العصر الحديث في النحو كان دائما يقول يجب ان يكون الخطاب للواحد فاقول شكر هو او شكرت هي ما ما اقولش انت شكرت انت وبعدين اقول لا من يعني يمكن ان يكون الضمير متغير يعني انت وانتم وهي خلينا في المساله الاسهل لما بنحط مكانها تشكر او شكر تام او اسم شكره فمن الشكره وهو شكر مين نعمه الله ونعمه مفعول به واسم جلاله نضيف لو قلنا الفطن عقله مشكور الفطن عقله مشكور الفطن فاعل استغاب مبالغه على وزن فاعل زي يقظ حذر طيب الفطن تعرب ايه مبتدا تمام فطن خبر مشكور الفطن عقله هو مشكور الفطن عقله ماله مشكور مشكور دخل احنا عايزين نعرف فين استخدم بلاغه الفطن انا بس فعل عميله ايوه ليه معرفه ثاني معرفه بقى قلنا استخدم بلاغه اذا الرفه دي قالت تعامل مطلقه او من غير شروط فنقول الفطن سبب عملي مين اللي فطن هو عقله هو غلط مين اللي يفطن عقله مين اللي فطن عقله فعقله قرر بايه فعل كان يفطن عقله من اللي بيفطن من اللي بيفهم عاقله. مش هو اللي بيفهم. لا. من اللي بيفطن عاقله. عاقله بيفطن. عاقله هنا فاعل. طيب. ايه بقى الفاطن سيغط مبلغة عاملة. تمام طهر المبتدى. مش مشكور طبعا خبر. وعملها رفعت فاعل كلمتي عاقله. طيب لو قلنا ارحيم اخوك الضعفاء. ارحيم على وزن فاعل. سيغط ايضا ايه مبلغة. طيب. عاملة ايه? عاملة ازاي? سبقت باستفهام سبقت باستفهام فين استفهام؟ إيه؟ الاستفهام ا رحيم ا رحيم مين الرحيم اخوك رحيم مين الضعفاء انا عايز اعرف بالراحه كده فين سطر البلاغه بقول لك رحيم عامله ايوه عرفت منين سبقه باستفهام ايه عملها اعتبرها الفعل رحمنا واقرأ الجمله كانها ارحم اخوك الضعفاء من ارحم اخوك تعلم اخوك فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه كمتعلم من يرحم اخوك يرحم مين الضعفاء الضعفاء مفعول به منصوب بالفتحه من الظاهره يبقى رحيم على وزن فعيل صغة مبالغة عاملة أيوة عاملة طيب ليه عشان سبقت باستفام مين راحمة أخوك راحمة مين الضعفة رفعت فعل كلمة أخوك نصبها بكلمة الضعفة طيب يقول هل حلاف من الرجل اللي يؤكد قوله هل حلاف من رجل يؤكد قوله طبعا حلاف على وزن فعال برضو صغة أيوة مبالغة سبقا باستفام أيوة لو أهم طيب أنا أعتبر الفعلة حالفة وفر الجملة حلف الرجل ليؤكد قوله من اللي حلف الرجل الرجل يعرب ايه فاعل من اللي حلف الرجل الرجل يعرب ايه فاعل طبعا يؤكد لم لم التعديل يؤكد فعل مضارع منصوب ويؤكد مين هو فاعل القول المفرد يبقى اذا حلف صيغه مبالغه هنا سبقت باستفهام عملها رفعت فاعل كلمه الرجل فقط مثلا اخر يقول ما غفار الاخطاء لزملاءه الا النبي ما غفار اخطاء زملائه الا الايه الا النبي في المثال صيغه مبالغه اللي هي غفار على وزن فعال صيغه مبالغه طب عامله ايوه عامله عامله ازاي او ليه او ايه اللي عرفك سبقت بنفي ما غفر. ما غفر. طيب تمام. للموضع قبلها ما غفر اصبحت عاملة. طيب ايه عملها? نشوف. نعتبر الفعل غفر. تمام? كأن ما غفر الاخطاء لزملائه الا النبي له. بنسأل نفسنا زي ما تعلمنا في زي ما تعلمنا عن جملة الفعلية في التأسيس. قلنا بنسأل نفسنا من الاول من اللي غفر اجرى جملة الاخر ان غفر النبي غفر ايه غفر الاخطاء يبقى النبي يغفر فهي على المرفوع والضمضهيره والاخطاء مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره يبقى الجمله بتقول ما غفار الاخطاء لزمنائي النبي مين اللي بيغفر النبي ما النجاحات متاخرك ننفع احنا ما اتعلمنا ازاي ان شاء الله عندهم فلين ينظر ايه الاخطاء فالاخطاء مفعول به منصوب بالايه منصوب بالفعل. لست بعلام الغيوب. طبعا ده اه جزء من البيت من البعودي. يقول لست بعلام الغيوب وانما قرى بلحاظ الرأي ما هو واقعه. تمام? لست بعلام. طبعا ليس هو اسمها. تعلم من قبل جده. لما انتصت تأه الفعل بليسة. فانها تعرى باسم ليسة. يبقى ليسة فعل ما ضبنا عن فتح. ناسخ طبعا. اه تمام ما ضبنا عن السكون اسف تصلي تأه الفعل. تأه الفعل طبعا ندن في حضرة فعافة. بعلام الباء حرف جر زائد حرف جر زائد وعلام علان خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا الباء حرف جر يزيد في خبر ليس ولا يؤثر في الاعراب فتظل كلمه علان خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا والغير مضاف الى الطيب او معمول او مفعول طيب علام انا وزني فعال علام على وزني فعال صيغه مبالغه ايوه صيغه عامله ايوه عامله ليه لازما انت عايز نقول سبق بدناف انما ليس ماشي سبق قد ما اصله امتدى لوزن ليس برضه ماشي يبقى علام صيغه مبالغه عامله اما ان نقول سبق بدناف انما ليس او انها سبقت بايه بما اصله امتدى لوزن ليس طبعا لام الغيوب مين اللي علام حط مكان الفعل يعل من اللي يعلم هو يعلم ايه الغيوب تعلم الغيوب مفعول به ولست بعلام الغيوب الغيوب مفعول به جميع يقول كن حذرا خداع العدو او كنت حذرا اصدقاء السوء تمام كنت انا حذرا اصدقاء السوء طبعا لما الهم بنعلم موجود كان فعند موضوع من عند فعل هتسكن صوت الرفع وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع اسم كان وحذرا خبر كان حذرا خبر كان فزت بمعلقه حذر على وزن فاعل حذر على وزن فاعل تمام عامله ايوه لسبقت بالمفعول متمدا لاسم كان يبقى كأن كنت حذرا اصدقاء السوق يبقى كأن الكلام كنت احذر او كان هو يحذر اصدقاء السوق يبقى يحذر هو اصدقاء السوق مين يحذر هو يحذر مين اصدقاء يبقى رفعت فاعل الضمير المستتر هو ونصبت مفعول به كلمه اصدقاء وسوق طبعا مضاف اليه ثاني كنت حذرا اصدقاء السوق تمام حذر تصبح مرفوعه دافع عمله ايوه سبق بمعصوم دغ من ليحذر هو يحذر ايه اصدقاء مفعول به والسوق مضاف مثال كمان ان الطالب سميع كلام استاذيه ان الطالب سميع كلام استاذيه ده من البدايه ان حرف ناسخ الطالب اسم ان منصوب على النصب بالفتحه سميع اسم مبالغه على وزن فعيل هتعرب خبر مرفوع بالضمه طيب سيب الملاغه دي عامله ايوه ليه سبقت بموصول ابتدى اللي هو ايه اللي هو اسم كان اسمنا اللي هو الطالب لو شلنا ان تبقى الطالب مبتدا وسميها خبر دخلنا ان هتبقى الطالب اسم ان وسميها خبر ان فنقول سميه سبقت بما اصل مبتدا اللي هو اسم ان او اسم ايه او اسم كان قد موت طيب ان الطالب سميه طبعا عايزين نعرف الاهميه انا اعتبر سامعه دي اللي هي سامعه سامعه مين اللي سامعه هو سمع ايه كلام استاذه من اللي سمعه هو بيقول الطالب الطالب ده اسمين سبقته الفعل ما ينفعش سامعه هو كلام استاذه طبعا هو طبعا طبعا الطالب مين اللي سمع هو يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو سمعوا ماذا كلام كلام مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه أستاذي مضاف إليه ولا أيضا نظامنا من المحنجر مضاف إليه مثال آخر يقول الكريم من حارن إبي له لضيوفه الكريم من حارن إبي له لضيوفه الكريم تنفع مرصة مرصة مرصة مرصة مرصة ولكن أقوى من حارن لما قلنا الكلمتين تنفع صفه مشبهه تنفع برضه عشان تقولوا ما تنفعش لكن تبقى معرفه بالو والفعل ده بنوزي تبدله تمام طب لو اعتبرنا من حال الكليم من حار ابل له لضيوفه عند كلمه من حار على وزن مفعال انهار على وزن مفعال تمام طيب نقول هي أي عامله ايوه عامله كيف عرفت سفه قد مبتدا الكلم منحر طب منحر طره خبر طبعا طره خبر يبقى انا اعتبرها الفعل انها نحر مين اللي نحر هو نحر ايه ايبلهه يبقى منحر صيغه مبالغه عمد عمل الفعل رفع فاعل الضمير المستتر هو ونصب المفعول به كلمه ايه كلمه ابل و نهاها طبعا مضاف ابل طيب يبقى انهار على وزن انفعال صيغه و بناء عملها رفع فاعل فاعل بنظر هو ونظر المفروض بيتكلمات ايه كلمه ابل ااا مثلا اذا قلنا رايت رجلا رايت رجلا فتاحا ابواب الخير رايت رجلا فتاحا ابواب الخير رايت رجلا فتاحا ابواب الخير طيب فتاح على وزن فعال فتاح على وزن فعال وهي صيغه مبالغه طيب مين اللي فتح هو فتح ايه ابواب يبقى فتح هو ابواب الخير يبقى فتاح لازم فعل عامل عامل مين طب انا عامله ليه وقعت صفر وقبلها اسم موصوف بنجرم نقول رافع الماضي والتاء تاء الفاعل ورجل المفعول به وفتاح صيغه مبالغه على وزن فعال تمام فنقول فتاح ان الفاتح من اللي فتح هو فتح ايه ابواب مفعول به والخير الضافيه طيب مثال اخر جاء رجل حاضر فداع حاضر عذوه جاء رجل حاضر عذوه جاء فعملهم رجلوا فاعل حاضر النع نادي مسوق ملعود يبقى, يبقى عاملها تمام ايه عملها انتبه الحذر انتبه الفني يحذر من ليحذر هو يحذر هو ايه عدوه يبقى حذر صيغه مبالغه على وزن فاعل تمام ا رفعت فعل ذموزات المفعول انظر المفعول بكلمه ايه عدوه طيب لاحظ ان صر مبالغه كما قلنا ياتي من المفرد والمثنى والجمع ان مذكر وايضا مؤنث كان نقول كذاب كذابون كذابه شكور شكورات شكورون وهكذا بشير بشيرات تمام <تصفيق> مثلا نادر نذير، نادرون وغيره من الاشياء ايضا صيغ المبالغه صيغه منفعال يستح ان تكون مشتركه بين سياغ المبالغة وبين اسم الاه اسم ايه الاه تمام على فرغ بينهم السياق انا مسلا كلمة منشار على وزن من فعال منشار على وزن من فعال الكلب منشار تنفع نساء المبالغة وتنفع اسمها Heí DialSE المبالغة قل أنت من شارgef الخيرة وأنت من شار الحيرة يعني انت بتنشر الخير كتيب تمام منشار على وزن ايه فعلي. صيغط المبالغة. اما لو قلت امسكت بالمنشار وقطعت الاخشاب اصبح اسمها اسمه ايه اسمها, اسمها? مين بفرق؟ طبعا بفرق سيغط الايه؟ سيغط الجمل. تمام؟ دي اه اه صيغة اه المبالغة واعمالها. ويدرس اه ثاني من دروس اه مشتقات طبعا نستنتاجها كتير في النحو نستخدمها كتير فيعني هتفيدنا في شغلنا في النحو باذن الله تعالى انكتب هذا القدر واقول قولي هذا استغفر الله و لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته